على خدي دموع الشوق وجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياء وأسئلتي أراضي أنت يا ابن الأكرمي على خدسي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياء وأسئلتي أراضي أنت يا ابن الأكرم ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الأاتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الأاتي يا ضوء اليقين حين تنساني بحر دون شطاني يا بشكة أوطاني طال الارتراق كلما همى الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتاب فلما هم الدعاء مني يطلب الايابه ينحني اليك بحر حزني يذرف العتاب يا انيس وحدتي يا مدار لهفتي يا انيس وحدتي يا مدار لهفتي له عن سؤال يدمع عي وجفني لم اجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق اهتدى وفي صدري افاق قلب وحك الجرح فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام واخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرتك عمالي أم كانت عناها يا شلال أمالي يا السماء سرجلی جانتا یا سلام یا واد سم یا ن جل في الملمات تسقينا الرحيق ليت معنى ما من الدموع كان يا سمينا كي ابثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت معنى ما من الدموع كان يا سمينا وثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا